بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكتر ولربك فاصبر فإذا نقرسنا ناقور فذالك يوم اذي يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقته وحيدا وجعلت له ما لممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فَقُتِلَ كيف قدر ثم مَا قَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَلَا سَوَّغَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ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 لا مَلائِكَةٌ وَمَا جَعَلنا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا جَعَلنا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُ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 وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرُ كَالَّا وَالْقَمَرُ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدَبَرُ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرُ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرُ نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين في جناتين يتفاءلون عن المجرمين